هنا سؤالان اولا أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم من بسمين أجمعين هذا السائل يقول هل إذا طلبت من أحد أن يرقي مريضي هل هذا من الاسترقاء الذي ينافي كمال التوكل هذا, هذا داخل في عموم قوله لا يسترقون لا يستركون يتناول أن لا يطلب ذلك لنفسه ولا يطلب ذلك لمريضه أما إذا كان الإنسان مراده بقوله لاخر اقرأ على فلان أو ارقي فلانا إشاعة الخير بين الناس والتأكيد على قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فهذا لا باس به حث الناس على الخير وعلى الرقية وتعاون على ذلك هذا لا بأس به أما أن يكون عن طلب ورغبة لنفسه أو لمريضه واحتياج فهذا الأظهر والله اعلم أنه داخل سواء طلبها لنفسه أو طلبها لمريضه نعم كثرة الاسئله في معنى أو استخدام مثل لو كقوله كان ذهبت من الشارع الآخر ما حصل لي كذا وكذا أو مثلها أي عبارة يقولها الإنسان تؤدي ما تؤدي إليه كلمة لو تأخذ حكمها ليس المراد حرف لو بذاته لكن ما أدى ما أدى المعنى أو ما أدى إلى ما تؤدي إليه كلمة لو فإنه يشمل الحكم نفسه سواء قال لو أني لم أفعل كذا أو أتى بكلمة أخرى مثل أن يقول ليتني لم أدب مع هذا المكان أو ذهابي مع هذا المكان هو الذي أوقعني في هذا الحادث مروري من هذا المكان هو الذي سبب كل هذه الأمور هي بالمعنى نفسي فيتحاشى ذلك كله والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين